نعم في زيد المعاد صوتك يصل ولا ما يصل تقدر لكن هذا ك ل ا م نريده في القرن ا ل ق م يعني بعض الاخوه كان يفكر في مايك هوائي لكن نخاف قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ي زاد المعاد ف في الجلوس بين السجتين فصل ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع ر أ س ه مكبرا غير رافع يديه ويرفع من السجود ر أ س ه قبل يديه ثم يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع ر أ س ه مكبرا غير رافع يديه غير رافع يديه بذي ب ق ي ر ح م الله يرى عدم رفع اليدين بين السجدتين نعم ويرفع من السجودين و ق ا جاء في حديث ابن عمر عند البخاري في ا ل صحيحه لما حكى رفع ا ل ن س ي د ي ه في ث ل ا ث ة مواطن قال ولا يفعل ذلك بين السجدتين والشيخ ناصر ممن يرى س ن ي ة هذا أ ي ض ا في ص ف ة ا ل ص ل ا ة وورد في ذلك الحديث أ ث ب ت ه وكل علمائنا على أ ن ه لا يشرع هذا الرفع نعم خلاف, خلاف بين العلماء اجتهاد يسعى ه ل ا ل س ن ة نتوقف ع م ن ل ل ا ذ ا ن نعم تفضل <تصفيق> قال رحمه الله <تصفيق> ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع ر أ س ه مكبرا غير رافع يديه ويرفع غير من غير السجود ج غير و أو غيره. ثم كان يكبره. حال يعني؟ نعم ولا تعود على على الرسول و د مدرشد غير غير غير غير يكبر يعني أين رافع رافع كان حال حال نعم نعم على هم ثم م ها تعود على ماذا غيره حال ولا تعود على الرسول متى تعود ت على الرسول غير الرافع نعم حال طيب يعني ملهاش اي وجه كده احنا جيران انت جاري في ا ل س ك ر <تشفت في الواجهة> <نعم. تصفيق> <ه Negative. تصفيق> لا اعرف م ك ذ ا يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ر أ س ه م ك ب ر ا غير رفيعين ا يدي ويرفع من ا ل س ج و د ر أ س ه قبل يدي ه ثم يجلس م ف ت ر ش ا ي ف ر ش رجل هو يسرا ويجلس ع ل ي ه ا و ي ن ص ب ا ل ي م ن ى وذكر النسائي عن ابن عمر قال من س ن ة ا ل ص ل ا ة أ ن ينصب القدم اليمنى واستقباله ب أ ص ا ب ع ه ا ا ل ق ب ل ة والجلوس على اليسرى ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ج ل س ة غير هذه وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته ويقبض ث ن ت ي ن من أ ص ا ب ع ه ويحلق ح ل ق حلقة ثم يرفع أصبعه يعني يخلص اصبعه ل أ و يدعو الإبهام والوسطى أصبعه ثم يرفع ي بها ويحركها、نعم. هكذا قال واما ئ ل بن حجر نعم. وأما حديث أ ب ي داود عن عبد الله بن الزبير أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير ب أ ص ب ع ه إ ذ ا دعا ولا يحركها فهذه ا ل ز ي ا د ة في صحتها نظر وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه ولم يذكر, ولم يذكر هذه ا ل ز ي ا د ة بل قال لا. لا. لا. يعني واما ل ن ع نعم م و أ حديث أ ب ي داود عن عبد الله بن زبير أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير ب أ ص ب ع ه إ ذ ا دعا ولا يحركها、لا. فهذه ا ل ز ي ا د ة في صحتها نظر وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه ولم يذكر هذه ا ل ز ي ا د ة بل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا قعد في ا ل ص ل ا ة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و أ ش ا ر ب أ ص ب ع ه و أ ي ض ا فليس في حديث أ ب ي داود عنه أ ن هذا كان في ا ل ص ل ا ة و أ ي ض ا لو كان في ا ل ص ل ا ة لكان نافيا وحديث والي ئ بن حجر مثبت مثبتا وهو مقدم وهو حديث صحيح ذكره أ ب و حاتم في صحيحه ثم قال ثم كان يقول بين السجدتين اللهم هل افترض ل القيم هنا ينتصر إلى التحريك ولا لا ى ابن هنا ينتصر التحريك الوارد إلى ي حديث القيم حجر وائل ابن ابن نعم نعم من أين اين ل ت ح ر ك ب ي التحريك س ج د ي قيم معظمين ن الآن ابن انتهى أين لا قلت لكم ل ا أقرب لا أين التحريك بين السجدتين, بين السجدتين؟ هل... هل في كنت لا هذا هذا التشاهد كله هنا هو... الذي يش... قال هون... قال الجلوس السجدتين, السجدتين السجدتين فصل على فصل السجدتين الله أخير في في بين بين يضع يديه فخذيه أي كنت نعم وكان بين سبحان نعم طيب ما ذكر حديث ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده ورد حديث سحابه احمد البرنامج الساعاتي في تحقيقه المسند الامام ح م د من ل ث ي احمد ن الله <تصفيق> قال ابن عثيم رحمه الله تعالى في شرح ممتع في المجلد الثالث تنبيه ه رحمه الله تنبيه يسراه يمناه رجله لم المؤلف المؤلف تعالى بعد بعد بعد عن ماذا؟ على قول الصاحب الزاد موسى ويجلس مفترشا يسراه ناصبا على القول الحجاوي ماذا موسى مفترشا اليمنى مفترشا يذكر ر صاحب ناصبا ناصبا بعد عن س ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ه ل المهم في هذه الجلسة ر في فلنبينه الصفة الاولى ان يضع يديه على أصابعه يديه ت وأطراف أصابعه ركبته الصفة ا ا عند ن ل ث يضع ة أنه ي يد اليمنى على ا ل ر ك ب ة واليد اليسرى يلقمها ا ل ر ك ب ة ك أ ن ه قابض لها واما أ م كيف تكون إ أن يضع يديه على فقدي و ط ر ان ف الأصابع ع د الركبة وإما أن يلتقم بيديه ر ك ب ت ه ن و أ م ا كيف تكون اليدان اما ب ا ل ن س ب ة لليسرى فتكون م ب س و ط ة مضمومه الاصابع م و ج ه ة الى القبله ة ويكون المير طرف اليسرى و الاصابع ينتبه فرق ي هنا موجهة موجهة الى نعم موجهة القبلة هكذا أو هكذا يمين أو شمال ك و ن جاة ل ق ل ة ت ت ج ايضا ل ل بكل ق ب ة اعضائك د ا ك ورجلاك وبذلك وينتفى كل ي بعض الاخوة ربما إ ذ ا رن الهاتف تجده يستدير في الصف لكي يخرج الهاتف لا لو أ ر د ت أ ن يعني إ ذ ا كان المكان مزدحم وربما يقع ب أ خ ي ك يعني أ ذ ن أ و ضرر تقدم أ و ت أ خ ر قليلا و أ خ ر ج هاتفك و إ غ ل ق ه أو أذر تدور تدور بجوارك ضعه على عن هذا الصمت لكن لا تدور لا تدور عن القبلة هذا إذا كان في أذر من في يعني واحد زي س ا ئ ل مثلا بيتحرج من ال... ممن يتحرك بجواره أ و يمسه تقدم و ت أ خ ر لكن الشخص ا ل ذ تعرف منه انه لا مانع لا يتضرر بوجودك بجواره خلاص لكن لا تميل عن القبله, القبلة خ بمعنى لا يفرجها بل يضمها إ ل ى الفخذ أ م ا اليمين ف إ ن ا ل س ن ة تدل على أ ن المرفق يكون على على الفخذ لا يرفعه ه الى ن ا ل ب ن ص ر ع ل خ ن الخنصر والبنصر ص الأصبة ر وهو هذا الخنصر والبنصر هذا الصغير والذي يليه يقبض هنا نعم ويحلق الابهام مع الوسطى, الوسطى يقبض هذين الاصبعين الخنصر والبنصر هذا يسمى الخنصر الصغير وهذا يسمى البنصر وهذه الوسطى وهذه ا ل س ب ا ب ة وهذا ا ل إ ب ه ا م فيقبض الخنصر والبنصر ويحلق ب ا ل إ ب ه ا م و ا ل س ب ا ب ة نعم ويرفع السبابه ة يعني ع لا ل ج ا النسيضة أصبعها هكذا مقفضة بعد ما أ د ر ي هذه ا ل ح ر ك ة تلف على الناس بعض يضع إ ص ب ع ه على أ ص ا ب ع ه وانما يرفعها نعم يشير ويرفع ا ل س ب ا ب ة ويحركها عند الدعاء يحركها فيما حديث فيه الرباني جيد السعاتي أحمد حجر صاحب الفتح إنه جيد. أحمد روى هكذا هذا هو إنه هذا الدعاء جاء الإمام وائل قال عند نعم نعم من بن بسند البل وقال فيه المحشي على زاد المعاد إ ن ه صحيح و إ ل ى هذا ذهب ذهب ابن القيم رحمه الله نعم نعم اما ن ت ه ى أ أ م الفقهاء فيرون أ ن اليد اليمنى تكون م ب س و ط ة في ا ل ج ث ة بين السجتين كاليد اليسرى ولكن اتباع السنه ة السنة مبسوطة أولى ولا أن أ ولم ولا ولا تكون ورد لا اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى إنما يرد في في حديث صحيح بعيف حسن ن اولى تقبض يقبض الخنصر ا ب الإبهام ن ص ر ويحلق و ل ا مع س ط أو أيضا الأنفاظ الوسطى ويضم وفي تضم التشهد بعض الإبهام عاما عاما إليها إذا الصلاة هكذا جاء عاما. وفي بعض إذا جلس في التشهد. هكذا جاء جلس جلس في في فجمهور علمائنا أ و كل علماء الذي اخذ عنه العلم قالوا بأنها بان أ ن ه وبعض هذا عام وفي ي ليس ثيمين سهلا كلابنا وكلاهما هنا نعم وكلاهما في صحيح مسلم فنحن إ ذ ا أ خ ذ ن ا كلمه ة ا م ا ما هما الأصابع قال إذا التشاهد والأخرى في صحيح يعني يقصد في يعني الذي مسلم قبل جلس ذ كلاهما ر ن ا ا ه خ ي ي ف ة ل ت ي ذ ه يعني الخنصر والبنصر قال ا قبل ل و ر والثاني هذا ليس في صحيح مسلم م أما مسلم مسلم التحريك بالسجنتين هذا في صحيح مسلم هذا في فقط ع يقبض هذه الثلاث أ ص ا ب ع على الابهام ويشير ب ا ل س ب ب فقط أ ويقبض اثنين ويحلق باثنين ويشير بواحد لا قال قلنا الله فنحن إذا أخذنا كلمة إذا جلس في الصلاة كلمة جلس رحمه فنحن في هذا عام في جميع الجلسات وقوله إ ذ ا جلس في التشهد في بعض ا ل أ ل ف ا ظ لا يدل على التخصيص لان أ ن ن ل د ي قاعدة يعني الشيخ ع محمد ي ي يثبت ا لدينا س ن ي ة و ر على, على من العلماء ل إكوانه ا من ش خ ا ب ب ز والفوزان كلهم ي قاعده و و ل ل ن بأنه ي ف ل ل بينا ت ش ه نعم ذ ا عام, عام قال الحديث مره اخرى ابن ل ح د ا حديث و اجبار ئ ل بن ح ر س ن ق ل الفتح ل فيه صاحب ا ب ا ن إنه ي ج ي د و قال فيه المحشي على الزاد إنه صحيح المقيم إنه هذا ذهب الزاد المعات على وإلى رحمه الله و م اما ذكره ذكر إذا كان لكن أشار سيشير الحديث أصلا ما ذكر الحديث كان إذا جلس في الصلاة جلس إليك في بأصبع الفقهاء فيرون أ ن اليد اليمنى تكون م ب س و ط ة في ا ل ج ل س ة بين السجدتين كاليد اليسرى ولكن أولى ولم ولا ولا تكون مبسوطة ورد والبنصر ويحلق الوسطى أو الوسطى ويضم السنة السنة لا اليد اليمنى على الرجل اليمنى يقبل الخنصر الإبهام إليها الإبهام جلس هكذا حسن أن إنما أنها اتباع أيضا إذا الصلاة تقبط تضم ضعيف مع عاما يرد في في حديث صحيح في الصلاة هكذا جاء عاما. نعم. وفي بعض ا ل ا ف ا ظ اذا جلس في التشهد هذا, وك... هذا الذي مسلم في صحيح مسلم. نعم كلاهما. قال وكلاهما في صحيح مسلم فنحن أكد... اذا اخذنا هكذا جاء عاما ع اذا م ا جلس في ا ل ص ل ا ة اعد هكذا جاء عاما قال يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى、نعم. او تضم الوسطى ايضا ويضم اليها الابهام اذا جلس في الصلاه هكذا جاء عاما م سبحان الله يعني إذا الصلاة يعني ن جلس في الصلاة طيب ك ل ث الشيء يا أبا داود يا أبا داود أقول لك الآخ دخل وقت باقي وقت طيب نصلي ونكمل الواقع ب الوابحة ح إن نصلي وسنكمل شاء الله واللي الصالف يتفضل وسنكمل إن شاء الله تجالس الدرس وبعد ا الله ل رحمه ت ان ل وكلاهما في صحيح مسلم ى في ف صحيح ح ن أخذنا قلنا إذا إذا أخذنا كلمة إذا جلس في الصلاة قلنا هذا الصلاة عام في جميع الجلسات ا كلمة جلس وقوله جلس ل جميع في في في ت شاء ا ل ل ا لا يدل على التخصيص ل أ ن لدينا ق ا ع د ة ذكرها ا ل أ ص و ل ي و ن وممن كان يذكرها دائما الشوكاني في نيل ا ل أ و ط ا ن والشنقيطي في أ ض و ا ء البيان أ ن ه إ ذ ا ذكر بعض أ ف ر ا د العام بحكم يطابق العام ف إ ن ذلك لا يدل على ا ل ت خ ص ي ص إ ن م ا ا ل ت خ ص ي ص أ ن يذكر بعض أ ف ر ا د العام بحكم يخالف العام مثال, مثال أو المثال الأول قلت لك أكرم الطلبة هذا عام يشمل الأول الطلبة هذا طالب قلت لك كل ثم قلت أ ك ر م فلانا وهو من الطلبه ة ف ل لا الجواب لا لكن يقتضي أن هناك عناية به من أجلها خصصته ومثال الثاني أكرم الطلبة ثم قلت لا يقتضي يقتضي عناية خصصته تكرم هذا سواه هناك به بذكر أن أكرم أن أكرم من ثم فهذا ل ا ا ن و و من الطلبة ف ه تخصيص ل أ ن ن ي في ا ل أ و ل ذكرت فلانا بحكم يوافق العام لدخوله في العموم وهنا ذكرته بحكم يخالف العام ولهذا يقولون في تعريف التخصيص تخصيص مخالف بعض بحكم العام أفراد أ وهو إخراج إذا فإن مخالفا أفراد العام, بحكم مخالف أو إخراج بعض أفراد العام من الحكم فلابد أما إذا كان موافقا ج بعض أن من م يكون ر يرون الأصوليين كما حكاه صاحب أضواء البيان يرون أنه لا, يفيد يرون أنه لا يفيد التخصيص أنه وهو يفيد ظاهر كما في المثال الذي ذكرناه وعلى هذا فيكون بعض أ ل ف ا ظ حديث ابن عمر الذي خص الفرض بالتشهد لا يقتضي التخصيص من بعض أ ل ف ا ظ ه ا ل د ا ل ة على العموم أ م ا الفقهاء رحمهم الله فقالوا في الفقهاء مخالفة فالجلسة افتراش الجلسة يبسط يده اليمنى كما يبسط يده اليسرى وبناء على كلام الفقهاء تكون كل جلسة من جلسات الصلاة التمييز السجدتين مع كون اليدين على كل جلسة للأخرى أجل تكون كون مبسوطتين يبسط يده يبسط يده بين هذه من من مع وفي التشهد ا ل أ و ل افتراش لكن اليمنى تقبض وفي التشهد ا ل أ خ ي ر تورك وإن كان يوافق الأول في قبض اليد فهم رحمهم الله يجعلون يقول والخلاف فيها قوي كان عن بين ينكر احد على الاخر يعني من لكل كل التشاهد اليد الله تميزها الجلسات الأخرى السبيل حال خلافية علماء فيها ولا في فهم صفة قبض جلسة دخل على مسألة أشاره رحمهم أحد رب ثم على الآخر بأسبعه ا لا س ب ب ب ة ينكر السيدتين لا ن عليه ومن بسطها كما قال جمهور الفقهاء لاني لا اعلم أ ح د ا قبل ابن القيم رحمه الله قال بهذا القول نعم نعم ذكر الشيخ ناصر أ ن ه لا يخفض ولا يرفع و إ ن م ا يحرك ك أ ن ه على عادتها ثم يرفع ويرفع وهكذا ا لا أعلم هذا لا السفر لا、أعلم. نعم يسبع أعلم أعلم م ل أ هذه ه نعم وفقنا الله اياكم و يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد و ع ل ه وصحبه وسلم نعم ي ارجو نعم الاخوه ان شاء الله لا يصلي أ ح د على ا ل ف ر ش ة الموجوده ة أ ن ا تحجز بين سجودك وبين ا ل أ ر ض ا ل ف ر ش ة هذه م ر ت ف ع ة تحجب ا ل ج ب ه ة عن السجود على م ب ا ش ر ة ا ل أ ر ض بالسجود قبل ذلك كنا نسمح ب أ ن الاخوه يصلوا في مدخل الباب إ ذ ا اتصل الصف ولكن ا ل آ ن يوجد فرش من الجلد أ و البلاستيك يعني سميك سميك فلا ص ح ا ل س ج و ر على هذا عفى الله عما سالف إ ن كان جاهلا لكن بعد ذلك لا أ ح د يصلي ليس متصلا ب ا ل أ ر ض هذا من جهة هذا يسير ليس ل أ ن ه ا س م ي ك ة سميكه تحجب ا ل ج ب ه على ا ل أ ر ض نعم